بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ ذَمِّينَ الْكِتَابِ آتينا باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بائئكم فتوبوا ذلكم خير لكم عند ذارئكم فتاة سَنَرَى اللَّهَ جَنْرَكَا فَأَخَذَ قَوْمُ لعن لكم تشكرون Tämä وَأَقِيمُوا فُلَا حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وإن ول الحق مربك. نَظَلُّ فِي غَافِلِ النِّعَمِ وَمِنْ تَمَلُّون فَمِنْ حَيْثُ خَائْتَ فَغُرِّي وَجْهَكَ شَفْعًا Suma. daño وَأَنَّكَ هُوَ الْغَيْبُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّافٌ أُولَاءَكَ عَلَيْكُمْ لَعْنَةٌ 119. والناس أجمعين 110. طالدين في ذا يخف 111. mm <laughs> مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا I إذا... فَمَنْقَتَلَ ضَدَّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ Kiitos نار الهادي لم يجدوا فصيام ثلاث سنين في الحج وسبعة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا لكم جناح أن تبتروا فضلا من ربكم والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهر والأقربين واليتامين الله بما تعملون بصير كذلك يبين الله لكم آياته دعا لكم داروا إلى المنائم سَيِّئٌ فَأَدْهَنَنَ سَيِّئٌ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ قِتَالٌ فَانْفِرُوا إِلَىٰ تلن غرفة قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ذلك يبين الله لكم الآيات لعل لكم تتفكرون. الذي